إنَّ جَعلنهُ نَقَفَةً فيِي قَرارٍ مكِين ثمَُّ خَلَقَنًا نُطُفَتَعَلَقَه فَخَلَقَنَعَلَقَةَ مُدض فَخَلَقَنَ الْ المُدغَةَ عِضَامَا فَكَسَونَ الععضَ مَ لَحمَا ثَُّا أَن شَأنهُ خَلْقًا آخَرْ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 فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون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 وَلَ قَدَ أَ الرسَلْناانُوا حَن إلَ قَوْمِه فَقَالَ يَا قَوْ عَْبُدُ اللَّه مَالَكُمْ مِنْ إلَهِنْ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُون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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك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 ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لكم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 يعيدكُم أنكُمْ إِذَا مِتُم وَكُْ تُمْ تُرَابَ وَعظَامًا أنكُمْ مُخْرجُون هَيهَا تَهَيهَا تَلماتُ عَدُون إِي إِللاا حَيةُ نَدّ يا نَموتُ وَنَحيا وَماَا نَحْن بمبعوثين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 بَأخَذَتُ مُ الصَّيحَةُ بالِالحقَّ فَجَعلناَاهُم غُثَ فَبُعْدَ للِلقَوومِ الظَّالِين ثمَُّا آشَأنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرونًا آخَرين مَا تَسِْقُ مِنْ أَّةٍ أَجَهَا وَمَا يَْستَأخِرُون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 أَرْرسَلناَا مُوسَ وَأَخَااههَارونَ بِآياتِناَ وَسُنطَانٍ مُبِين إِلَ فِيرعَعونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكْ بَروا وَكَانُوا قَوْمًا عَال فَقالَاوا أَنُؤمِنُ لِبَ شَرَعين مِثِْنَا وَقَومُهُ مَالَنَا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 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بِمَا لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين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 اِنَّائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ذَلِكَ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَ الْمُنصَرِينَ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 أَمْ لَمْ يعرفوا رسولهم ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جننا بل جاءهم بالحق وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ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 الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكَذِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ ذُلٌّ لَنَجُنُّ لَنَجُنُّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 شديد اذا اذا هم فيه مبلسون وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الذي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 قُل فَإِنَّا نُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ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 رَبِّ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُذِيقَ كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ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 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ فِيهَا خٰلِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وهم فيها كالحون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 يَقولونَ رَبَّنَ آممَ فَغفِر لنَا وَرحَمنَا وَرحَمنَا وَأَنتَ خَير الراحِمِين فَتَّخَذْمُهُم سِخرًا حتىَ أَن سَوكُمْ ذِكر وَكُتُم مِنهُ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 قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون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 لا برهان له بِهِ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير